لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا أ م ا م ي نورا وخلفي نورا و اجعل في نفسي نورا اللهم اجعلني نورا اللهم اجعلني نورا اللهم اعظم لي نورا اللهم اعظم لي نورا اللهم اعطني نورا اللهم اجعل في عصبي نورا و في لحمي نورا و في دمي نورا و في شعري نورا و في بشري نورا ا ل ل ه ا ج ل ن ي نورا ف اللهم ل ن ي نورا ي اللهم زدني نورا اللهم زدني نورا اللهم زدني نورا اللهم هب لي نورا على نور تلك الروايات كلها صحيح